..and have no greater confidence in ourselves on ourselves. ..and to compare ourselves to ourselves We still the major problem for people who на барин да рика е за храчиван за тоам да от се ракери на на да знам на рота баро я на рота баро ч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 تأكيدي شك على سر و أكثر مردم دعوة لله بالله لنبر نقص لا لبر نقص لا أوانه ولا كمترين كمترن إراده يعني أو في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 ما شاء الله ما شاء الله نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بسبب إيحائنا إليك هذا القرآن يعني لما برأي أم القرآن أم سورة يوسف ت بسبب امكان سوري يوسف ت بوانيرين بو أحسن القصص وبوبياني يعني قرآن أم أم القرآن أم سورة يوسف أحسن القصص.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 قالي يا قال لا تقصص رؤياك على إخوتك لك كيدا يكيدوا جوابي نهيا منصوب هو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 تحمل يا كان فن برافو واك باو خييه باو كان حزكه كوري لخوي با انتوربيت مو وقت اينده قورته وهيش حسد يعني تحمل يا وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث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 اگر ناو آنانا کم تا برای استعدادیان هزبه اولویت آنها چون تو باشتری تو انتخاب کار حالا آرجنیتو ناو میشتم. اما خواک آمادگی نکه آیندهای واسه و یعنه میکنه توی لحاظیس. املک رئیستم باکا چون زندگی و عیانی یوسف با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 شانك حقني توشيان ويأبى لنا زندجيا في غمرة لو لا وصيتك هذا كخواك ما يجرن وابركان خطرة خوي لم لا هو او فريفك هذا أبيت السبب يا وباك متوجه يوسف مؤثر ومرجح بس أويا لحالها كما أصبئك إن جروهك كبشدد مرتبة بيكو ولا كلمة رج أو او أو رجعنا أجزايبان ربتا بيكو وقتما أوع أصبئك إن كبشدد بيكو هر كارك في ما نحاول فيه في المجتمع عنديكين وشيء لجيكاو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 این برای گناه حکر دویه توبه لیده قرار می آوامی، انسان بجرد گناه حکر دویه توبه لیده نیکن وقت گناه حکر در جهادت و نزانی و مغلوب شهوت و غضب و امانه بی که دوایی یک درد چلاکی آیه حمد شیم کدود توبه که نیکن اولا تدویر بکرد که در برای گناه حکر دویه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 مسائلی اگه ذکر نکری که رنگ تان نزدیکش اهمیتی ندارد حتی نزلا موضوعی یا سرکه یا قصه صیحتیه، اما اول اگر اشکال که به نسبتی آوانش هر جزئی بیذکر کری، چونکه اش تلاگران نقشی لک کلی مطلوبه تازه، هر لگران در یبرک هیک نفریان رقیمی و او كنفر او اوكسي اول نقشي اساسيه زلمكاراك والله غالب على عنده ابي نجيكم كان اا و نبي نسبه بيوسف كما على كشتن جاء لالقاي ارضا الزاويه كناشناقته ما ادمان النبي خو يوسف اكوشن يا اين اجك گرگشتي فوالنجات بس اش او يعني تيا خالخه او يعني بيت امانك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 وقتی گرکی به کاری رفته که از دور لامان گرکی مسافر ورشکه بیگانه آو مقام جوره وسیله فرعون تلوشی که ناجل تختلوه نا تختلوه یوسف یوسفه و باش از هالیکاتون لب شعلان شن دلت هن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 لكن يرتعي للرعي ارتعاء ايش هالتفهي معناه امل شل شروا لوارين لكن يرتعون العاب يعني ايش ما له لكم وتاكيد شان وان لا له حافظون ا ما نش تو باوكيان باكي ايجادك اخر شيء هنا بو ايش برا نياز بالتاكيد إنا له ناصحون إنا له لحافظون بجمله اسميه بان بلام او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 ولكن ناشي أخاف أخاف ان يكون من الممكن ان أن ان يكون من الممكن ان يكون هناك اجزاء من الممكن ان يكون هناك اجزاء يكون هناك اجزاء من ان يكون هناك اجزاء من الممكن ان يكون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 وجاؤوا على قميصه بدم كذب خلينا نكره خوي دروغه مثلا كيف المكذبجي هل خوي دروغه أندية روسواني أو نية؟ شون يعقوب تجربه هسه وزانية وروسواني إنساني والله قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمر تسويد يعني تزين وتسفيد نفسي إنسان شتكي بوق راحة جلو بعت وبوخوش جلو يباك نخير أما كارك ترتعم جميل شأني أمريل صبر جميل والله المستعان على ما تصفون كمستعانك كم هزلم كاره الله مستعانك سأيوه قرار نسر وصف أيوا يمكن أم, آم كيوسف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 ایت در یوسف ناشو میگه او آو حاله. یا لو ما مارک هوا کمینالوش دانوا یا جن خیفی دانوا یا شدنی چون اما کمینالی نبوده، ایت در وقتش کمینالی وی زرب آخو پیر وی، اما هر وحالتی جمعلوش و زمین است با عمر آورد. اگر آوان بوده که ام مرعو دوست داره که کوتوم تام منتقل به زندان وی تو لب مینت و خواب میبره تو، آو فردانه لزندانه بود، او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 امنه عمل كاريغا كالمطالع وبرواكويه كنترول كان وكذلك نجزل المحسنين دريغاكا ام دوران وانه مو محسن بو نيفوكار بو يفوا او ورا ودته التي هو في بيتها عن نفسه يريج هرجنيك جلواكا نجني عزيز شنو باس في جني عزيز, جني عزيز في شار خبر و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 شکر از مدتکاری بیستن غلیل آواشه. آها، گرک یانه شخصیتی جریحدار باش، آیش تاخد نگری تا دعوتی امکان. چونکه دوایی افرمی آماهینه مکه، ولی ما سمعت مکه هنن. بو امنه بو کس سرزنی شیب کن آمیانه کرد. بو امنه بو کس شخصیتی جریحدار باش، آیش تاخد نگری جهینی امکان. دعوتی امکان. چون اگر سرزنی شیم کدای شد دعوتی نکدای منو تعبه هری میخومه. ایثاری کدای نیه شعوان شانه جاب هبوهم عواي فيها كل دعوة لداخل يتدعوتي عندك تعني شاملا كالمخير فرد عالينيا وقال مصوت في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قال لدى رجل ياها كامرأة العزيز نوتيك عوا أم قذير ما تراه كأن شخص يجلي حداك كذا قال أبو امرأتي عزيز أم كارك بركي أوش ناره حنويت ودعوت عندك أخر تقدمي امرأة العزيز شبو تقوي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 فلما ما راينه اكبرنا خصوصيات جماله أو, جمالة أو يعني نقرأ وجدناه, أكبرنه وجدناه كبيرا خارجا عن ان يحيط به علمهن معرفتهم هنا اطرادهم هنا خصائص